بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها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 كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله, فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير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 إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ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 ومن يرد فيه لإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وإذا بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود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 هُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ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 ثم محلها الى البيت العتيق ولكل امه جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام الهكم اله واحد فله اسلم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 وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا هَا لَكُمْ من شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر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 الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأمروا بالمعروف ونهاوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.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 فكاين من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي قاويه على عروشها وبئر معطله وبئر معطله وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها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 وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به, فيؤمنوا به فتفبت له قلوبهم وإن الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا الله, الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين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 دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرا إن الله لطيف خبير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 ان ارواحنا الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن انفسهم ذبابا ولو اجتمعوا له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 وجاهدوا في الله حق جهاده هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّتَكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سماكم الْمُسْلِمِينَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وتكونوا شهداء على الناس